بسم الله الرحمن الرحيم. witam لام witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam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 كما أتمنها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اقرحوه يَخْلُ يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 سَيُرسِيهُ معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابه الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا ذاهم يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قميصه بدم كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرها فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون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 اتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعيما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها, وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشان 111. إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا 119. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل, من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال, إن قال انه من كيدكم إن كيدكم عظيم فأعرض عن هذا واستغفري لذبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوى في مدينة رأت عزيزة راود عن قد شغفها حبا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إلَيْنِي وَأَعْتَدَتْ لَهُم مُتْكَاءً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَ نَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَا الَّذِي لُمْتَنَنِي فِي وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا لا يسجنا من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وان لا تصرفني كيدهم اصب اليه 112. أصب إليهن وأكم من الجاهلين لَهُ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا فوق رأسي خبزا انت الطير منه نبينا بتويله ان نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلك ما علمني ربي.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 night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 ربه فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضري وأخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في إن كنتم إن كنتم تعبرون قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما بعد أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخرى بسان لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه, فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلى قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, فيه يغاث الناس وفيه وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله فاساله ما بال التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال وَبُعْثُكُمْ إِذْرَاؤُكُمْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرع نفسي إن النفس لأماره إن النفس لأمار جون بالسوء الا, إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لنوسف في الأرض يتبوأ منها, يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء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 وقال لفتيانه تبيانه جعلوا بغائتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا 119. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل فلآمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين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 وسينهو معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا به لا تأتونني الا ان يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا وَبِمُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهمْ ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله مي شيء الا حاجه, إلا حاجة في نفس يعقوب قضى وان انه علم لما ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 على السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لساركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به بعير وأنا به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 فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعية قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون استيعزوا قال كبر ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا, موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير محكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا بناك سرق وما شنيدنا إلا بما علنا وما كنا, كنا لغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا وبيضة عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ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 ليس من الروح إلا القوم الكافرون، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل الضر وجنا، وجن ببضاعة مزجات. كن لكيلا وتصدق علينا إن الله يجزي قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 113. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني, وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إِنَّكَ لفي ضلالك القديم فَلَمَّا القاه على وجهه القاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل, من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمتون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 أو تأكيه الساعة بعثته وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى, الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 حتى إذا استيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأوليء الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون